لا تأجج التلاقي، تجهزي وسرجي ظهر البراق. جموع لا تأجج التلاقي، تجهزي وسرجي ظهر البراق. وانطلقنا في الف براق نقطة في مسر الرسولي. نحن عدن يا قدس سنئ ظلمة لين الطويل. وانطلقنا في ألف براق نقت في مس الرسولي نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعد تزلزل الأركان بينهما أعدت تتور كالبركان التي يدايا إن نسيت المسجد الأمصى في القلب ذكرى ولن يزعل أو يمسى شلت يدايا إن نسيت المسجد الأقصى في القلب ذكرى هو لن يزال أو يمسى ذكر صلاح جددت في خاطر الذكرى أمجادهم لجيننا نقصها قصى شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثورك البركان أمنا تجهزي وسرجي ظهر البراقي جمعنا تأجد زنا التلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراق وانطلقنا في ألف براق نقتفي في مسر الرسولي نحن عدنا يا قدس سننهض ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي في مسر الرسولي نحن عدنا يا قدس سننهض ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفا يعلوه بينهما اعد تزلزل الأركان بينهما اعد تتورك البركان هات يديك مدها وجدد العهده قد رشحوك للعلى لتبلغ المجد هات يديك مدها وجدد العهده قد رشحك للعلا لتبلغ المجدى وللنفرين أتاككم مستعدا وعد السماء قادم فصدق الوعدى سعارنا سيفا يلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثورك البركان تجهز وسرجي ظهر البراقين جوعنا تجدينا التلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراقين وانطلقنا في ألف مراق النقط في مسر الرسولي. نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف غراق نقتفي في الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفا يلوهما قرآن شعارنا سيفان يلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان نحن الذين صفروا ملاحم النصري حكى الزمان فعلنا إن كنت لا تدري نحن الذين صفروا ملاحم النصري حكى الزمان فعلنا إن كنت لا تدري ولم يزل يقيننا يهيج في الصدري ونشوة الجهاد في دمائنا تجري شعارنا سيطان يلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور البركان جمعنا تأجج لنا تلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراقي جمعنا تأجد دنا التلاقي تجهزي وسذجي ظهر البراقي وانطلقنا في ألف براق النقطة في مسر الرسولي نحن عدل يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق النقطة في مسر الرسولي, مصر الرسولي يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا, شعارنا سيفا يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثورك البركان يا ثورة البراق هيا أرجو بدكي براتنا اليهود في معاقل الإفكي يا ثورة البراط هيا أرجو لذكي براثنا اليهود في معاقل الفكي يا نفس جود سلعة الله تناديكي حر وأنهار وأذكر من المسكي شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان جموعنا تأجج ذن التلاقي تجهز ظهر البراقي جموعنا تأجج ذن التلاقي تجهز وسرج ظهر البراقي وانطلقنا في ألف براق نقط في مسرى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقط في مسرى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفان يعلوهما قرآن Beinahuma I do to Arkan. Beinahuma I do Tatu Rukal Burkan. Shear U Nasepan Yaluhuma Koran. Quran. Beinahuma I do Arkan. Beina I do Tetorok وما أعدت تلزم الأركان